وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَلِيْسْتَرَاءِ إلَى الْكِتَابِ وَالْحَصْمَ وَالْنُبُوَّةَ وَرَزْقَنَاهمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلَنَاهمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهمْ بِنَاقِتٍ مِنَ الْأَمْرِ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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعة وخلق الله السماعات والأرض بالحق ولتجدى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون